تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب ويجثو الطير في البستان لا انت ولا تران <تصفيق> تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب ويجثو الطير في البستان لا انت فوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطراب ويزه السهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى لا يسهر السهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرى تفوح رواحح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويجد الطير في البستان لا أندى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 স্তানি প্রান মির কিল্হাদি يعاني طرم لشاطها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وماء البركة الهادي يعاني طرم لشاطها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها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 فَجَلَّ الْخَالِقُ الْأَكْبَرُ وَكُلُّ الْكَوْنِ إِحْكَامُ مِنَ الْأَسْمَامُ إِلَى الْأَسْرَخُ وَوَحْيُ اللَّهِ إِلْهَامُ فَجَلَّ الْخَالِقُ الْأَكْبَرُ تَقْرُهُ <تصفيق> ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرام تفوح روالح الريحان لا أزكى ولا أطرام ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطلع.